الإفلام تلك آيات الكتاب الحكيم. هدوء ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقرون أ و ل ئ ه ك على هدى من ربهم و أ و ل ئ ه ك هم المفلحون ومن الناس م ن يشتري ومن الناس ما ي ش ت ر ل والحديث ليضل ع ن سبيل الله بغير ع ل م ويتخذها ويتخذها هزوا أولئك لهم ع ذ ا ب م ه ي ن وإذا تتنا عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن ف ي أ أذنيه و ق ر ا كأن ف ي أ ُ ذ ن ي ه و ق ر ا فبشره بعذاب أليم إن الذين آ م َ ن ن و ا وعملوا الصالحات في جنة عيم خالدين فيها إن الذين همَّن وعملوا الصالحات لهم جنة نعيم خالدين فيها خالدين فيها و ع د الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض ر و ا س ي ا تميد بكم وبث فيها من كل داء وأنزلنا من السماء ماء فأبتنا فيها فأبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن ك ف ر فإن الله غني حميد و إ ط ق ا ل لقمان ل ب ن ه وهو ي ع ظ ه يا بني تشرك بالله و إ ط ق ا ل لقمان ل ب ن ه وهو ي ع ظ ه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بالله إن الشرك لظلم عظيم ش ك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصين الإنسان بوالديه، ووصين الإنسان بوالديه حسنًا، ووصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن، وفي صاره في عامين أن ا ش ك ر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا. تطعهما فلا ت ط ع ه م ا فلا ت ط ع ل ا ت ط ه م ا وصاحبهما في الدنيا م ع ر و ف ا واتبع سبيل من أ ا ب إلي ثم إ ل ي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنتكم اثقل حبة من خردل ف ت ك ن في صخرة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 يا بني أقيم الصلاة وأأمر بالمعروف و م ب ا ع ر و ف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعِر خ د ك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وقذط م صوتك وقصد في مشيك وققط من صوتك إن كر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظ ا ه ر ة ه وباطنه ومن الناس من يجادل في الله غ ي ر علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم ا ت ب ع و ا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثاق وإلى الله ت ر وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور وما كفر فلا يحذرك كفره إلينا مرجعهم ثم ننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قرلا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 و ل و أنما في الأرض من شجرة هطلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولك ا بعثكم نفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار. سخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى، كله يجري لأجل مسمى، ك ل ّ يجري إلى أجل مسمى، وأن ََ الله بما ِ تعملون َ خبير. َ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 ليريكم من آياته إن في ذلك ل آيات لكل صبار شكور وإذا ر ش ئ ه م موجك الظل د ع و ا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى ا ل ْ ب َ ر ْ د فَمِنْهُمْ م ق ت َ ص ِ د وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَطَّارٍ ك َ ف ُ و ر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ يَا ا ت ق و ا ربكم وخشوا ا يوما وخشوا ا يوما لا يجزي والد ع ن ولده لا يجزي والد ع ن ولده ولا مولود هو ج ا ز ع ن ولده ا شيئا يا أيها الناس ا ت ق و ا ربكم وخشوا ا يوم ا و َ خ ش َ و ا ي َ و ْ م ا ل ا ي َ ج ز ي و َ ا ل د ع ن ع و و َ ل َ د ِ ه وَلَا م َ و ْ ل و د هُوَ ج َ ز ع ن و و َ ا ل د ِ ه شَيْئًا إ ِ ن و َ ع د َ ا ل ل َّ ه ح َ ق ّ فَلَا ت َ غ ر ن ك ُ م ا ل ح َ ي ا ة الحياة فلا ت غ ر ن ك م الحياة الدنيا ولا ي غ ر ن ك م ولا ي غ ر ن ك م س غ د ا ن وما تدري نفسهم ماذا تكسب غ د ا ا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت وما تدري نفسهم بأي أرض تموت وما تدري نفسهم تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علي